طال الليل سهر يا بحر غاب والصبح قرب وزادت تعبي والضمائر حكت والعيون اشتكت ذم بكات وغرقت خدي والله للهوى يا حلا يا تجرح الروح يا صاحبي وانت ما ترحم العشق المبتلي قصة مع كل الناس يقرونها المحبة جبل قلتها بالعقل شلها قوة عزمي على منكبي لو يقول الثلاثه فربعه ما استطاعوا بعد واطلب لا يردك سحا يا عيون الضبي لو طلبت الدرر جبتها من بحر لو وقف حرس المتمن دونها ولا دجبل والسند والشام والمغربي والعجام وال وسوا حلو ما شف بالصبح ولا الليل يمشونا خبر وانتظر جيتك والحزن صا بي قلبي وروحي وينشد اعصبي الله يستر علي يا ليله تجي سالفه حب ليلى ومجنونها الله يستر علي يا ليله تجي سالفه حب ليلى وم